بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب تبت اي خابت وخسرت يدا ابي لهب اي هو أخبر عن يديه والمراد به نفسه على عاده العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله وقيل اليد صله كما يقال يد الدهر ويد الرزايا والبلايا وقيل المراد به ماله وملكه يقال فلان قليل ذات اليد يعنون به المال والتباب والخساره والهلاك وابو لهب هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد العزى وتب ابو لهب وقرا عبد الله وقد تب قال الفراء الاول دعاء والثاني خبر كما يقال اهلكه الله وقد فعل ما اغنى عنه ماله وما كسب ما اغنى عنه ماله أي ما يغني وقيل أي شيء يغني عنه ماله أي ما يدفع عنه عذاب الله ما جمع من المال وكان صاحب مواشن وما كسب قيل يعني ولده لأن ولد الإنسان من كسبه كما جاء في الحديث أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه وإن ولده من كسبه ثم وعده بالنار فقال سيصلى نارا ذات لهب أي نارا تلتهب عليه وامرأته, حمالة الحطب وامرأته أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان حمالة الحطب قال زيد والضحاك كانت تحمل الشوك والعضاه فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لتعقرهم وهي رواية عطية عن ابن عباس وقال قتادة ومجاهد والسدي كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث فتلقي العداوة بين الناس وتوقد نارها كما توقد النار الحطب يقال فلان يحطب على فلان إذا كان يغري به في جيدها حبل من مسد في جيدها في عنقها وجمعه أجياد حبل من مسد واختلفوا فيه قال ابن عباس وعروة ابن الزبير سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا تدخل في فيها وتخرج من دبورها ويكون سائرها في عنقها وأصله من المسد وهو الفتل والمسد ما فتل وأحكم من أي شيء كان يعني السلسلة التي في عنقها ففتلت من الحديد فتلا محكما وروى الأعمش عن مجاهد من مسد أي من حديد قال ابن زيد حبل من شجر ينبت باليمن يقال له مسد قال قتاده قلادة من ودع وقال الحسن كانت خرزات في عنقها